بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون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 وما جعللهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدق لهم الوعد فأجيناهم فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلوا وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشنا بعدها وأنشنا بعدها قوم آخرين فَلَمَّا أَحَسَّ بَأْسَهَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَخُضُّونَ لَا تَخْضُبُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلق السماة والأرض وما بينهما لعيب لو أردنا أن نتخذ له ولتتخذناه من لدنا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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لو كان فِيهِمَا آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش ما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون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 124. وكذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 125. أولم يرى كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء شيء ان حي افلا يؤمنوا وجعلنا في الأرض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فيجاجا سبل لعلهم يهتدون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 وما جعلنا لبشر من قبلك القلد أفئم اتفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل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 بل تأتين دعوتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم يضارون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سافرون فَتَحَاَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ مَلْهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ عَرِيضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض لون نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصدوع إذا ما ينذرون ولإمستهم نفحة من عذاب ربك لا يا ويلنا لا يقولن ما يا ويلنا اننا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا خاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 he already were you and your parents in vain sin. He said, have you come to us with the truth or وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْلَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم أُفِل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّخُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ولجيناهوله قل إلى الأرض التي باغتنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْفُو بَنَا فِيهِ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَيْهِ يَهْضُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوقا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 وَذَا الْوَدُّ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى شَأْنِ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ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 وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِالعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فِلْكُلٍ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوا الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَنُّوا الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَرْغَبَ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أم واحدة إن هذه أمتكم أمة تُم وَاحِدَة وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 حتى إذا فتحت يأجوج وما مِنْ وهم من كل حدب يسلون وقتر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفرو فإذ هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كننا ظالمين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 يوم نقوي السماء كطيه السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 وَإِنْ أَدْرِ بِأُخْرَىٰ فَرِيفٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَنَا فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ